كم أ م ة ودعتها صارت حكايا أ و ظنون لم يبق منها شاهد وبقيت آ ل ا ف السنين تتلو كتاب وجودنا في طيه سر دفين في طيه عبر و آ ي ا ت تردد كل حين طورا تلاقي معرضا أ و يهتدي فيها الفطين أ ب ق ا ك ر ب شاهدا للناظرين ل ل ن المهتدين ر ي ن ا يا ليل من يثني عينانك كيف ما من كيف ت ي ك و ن يا ليل من يوليك بالاصباح في حق مبين أ ن ش ا ك ربك ر ا ح ة يا مسكنا كل العيون يا مؤنس العبد ب ا د في سحر وقد رفعوا الانين كم رتل ا ل آ ي ا ت عبد حاذر ريب المنون جاروا إ ل ى رب الورى بار الخلائق أ ج م ع ي ن سالت طموحهم من خوف مكين ما أ ع ج ب الليل الذي خضعت لسطوته الجفون ما زال يؤنسني فما يهتز من حس قميل اوحى الي ب أ ل ف معنى لما كن فيها ظنين فحديثه الصمت العميق وصخبه هذا السكون كم ف ت ق الافكار صمت موغل عبر السنين كم فجر ا ل إ ب د ا ع في قلب ثوى فيه حزين يا ليل يا مستودع الاسرار يا موج الظنون كم م ق ل ة خافت دياجير الظلام المسرع حسبته أ ش ب ا ح ا وراحت ترتجي في المعين لم تدر أ ن الفجر يطرده أمر السكون. ماذا طويت من القرون كم أ م ه ودعتها صارت حكايا أ و ظنون لم يبق منها شاهد و ب ق ي ت آ ل ا ف السنين تتلو كتاب وجودنا في طيه سر دفين في طيه عبر ا و آ ي ا ت تردد كل حين طورا تلاقي معرضا أ و يهتدي فيها الفطير